فوق المدرب بس انا قوله زي على الطالحين يعني الطالحين اللي يختار يختاروا, يختاروا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم تقبلنا وتقبل منا امين وعافنا واعفو عنا آمين وسامحنا وتق علينا آمين, الله آمين. آمين. آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين اهدنا واهد بنا واجعلنا سفبا من اهتدنا اللهم اهمين يا رب العالمين آمين آتار الإخلاص وغايته إن الإخلاص في العمل آثارا وتمراء طيبة وعظيمة نفرغنا من الحديث بناء على مبادئ الاخلاق والاخلاق عن اثار الاخلاص وغاية اي ثمرات الكريمة والاعثار الطيبه التي تترتب بعد الاخلاص يعني ماذا لو اخلص ربنا يديني الموضوع ماذا لو اخلصنا لله القول والعمل والحال ماذا يعطينا ربنا ولا موضول إن الإخلاص في العمل آثاراً وثمرات طيبة وعظيمة من تتبعها واستخصائها أدرك أنها توصل إلى عز وسعادة الدارين وتلقى أخي المسلم على عظمة هذا الدين وسموه وتراهد وخير الفياد العميل وأن المسلمين لو عاشوا باباً من أبواب دينهم كما يجب على الوجه الذي جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لهدوا إلى الصراط المستقيم ولتحققت لهم خيرات ومنافع أجمل الدارين ولا نصرهم الله ولا مكن لهم في الأرض فما البال لو عاشوا هذا الدين كله وأقاموا منهجه في الحياة وطبقوه في حياتهم أخي الكريم إليك أهم الآثار والثمرات أنا عايز أقول إن الثمرات اللي أنا أقولها دي لاربع داخل دول ثمرات باج واحد من أجواب الدين أمانه الأمة تعرفت على دينها كله وأقامته في الحياة ربنا يدومي بقى دا يسوم السرية سمواً وعلوه لسام السرية سمواً وعلوه الثمرات أقول الإخلاص الإخلاص يسر العمل ويسهد يجعل العمل العسير على اتزاق النذير الاخلاص الإخلاص يؤدي إلى قبول الأعمال ربنا لا يقبل عمل إلا إذا كان خالص دواتي الكريم قال الإخلاص يورط الحكمة يملأ ألبك وعدك حكم الاخلاص الإخلاص يطهر قلب ويقويه يطهر من دغل الذنوب وكل من العيوب ويقويه الإخلاص يؤدي إلى محبة الله عز وجل كيف الله عز وجل يهدبك الإخلاص يورث حلاوة الإيمان الإخلاص يرزقك يجيب لك حلاوة الإيمان ولذة الوصلة بالله والطاعة لله سبحانه وتعالى يوصل إلى السعر للرخاء والعز اللي ضد الزل والمهانة والإهانة والرفع في الدنيا والآخرة الإخلاص يؤدي إلى القوة والنص على الأعداء والغلبة الإخلاص يفرج الكرباء الإخلاص من أسباب المغفرة يغفر الله بالضنوب ويكفر بالسيئات الإخلاص يغلب الله عنده ويجعل صاحبه به السرورة في قبره وينجيه من عذابه الإخلاص يظل صاحبه بظل الله يوم لا ظل إلا ظله يظل صاحبه بظل الله في عرصات بقيامة الإخلاص ينجي من النار الإخلاص يوصل إلى الجنة مع مضارفة الأجل والسواد هذه ثمرات باب واحد من أبواب الدين 14 ثمرات وما لو الأمة تعرفت على دينها كله؟ وأقامت هذا الدين كله في الحياة عبوا ملايكة الله عبوا ملايكة عبوا أرقى الناس وأرقى الخلق في الدنيا الأخرى هذا والإجمال أيها السلام وإليك الحياة من أخوة أن تخلاص يسروا العمل ويسهتم فإذا كان العمل بالله اقبل تعريب حول الله وقوته ولله يعني عملت العمل لله خالصا وجدته سهلا يسيرا لا تجد مشقة ولا تجد عناعة ليس تجد العمل سهل يسير مجال أقبل تعليم بالله يعني بحول الله وجعلته لله أي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أي دين دي يسر أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبلها لأن الله رفع عن هذه الأمة البصرة والأغلال التي كانت أغلالا قبلهم ومن أوضح الأمثلة له أن توبته كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والنجم هذا الدين كله يسر لأن خصاله كلها محبوبة وقال الله تعالى وما كان على عليكم في دين من حرج وقال عن فرجه ولقد يسترنا القربان للذبح فهل من مدكد وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فدينه كله سهل يسير بعقائده وشرائعه وشعائره وعباداته ومعاملاته محبة للنفوس السوية ساهل على النفوسين قال ابن أبي جمرة كان الدين لله خالصا وكان به أي بحوله وقوتك لا بحولك وقوتك وله أي خالص دواجي الكريم فيعمل على التعظيم لحق مولاه بي. فإذا فعل هذا يستر عليه الدين لأنه يجد حلاوة الطاعة ولكن فتسهل عليه أعمال الإيمان وأعمال ما مدام يجد اللذة ويجد الحلاوة وهو يقوم بهذه الأعمال هل إنسان يجد لذة ويجد حلاوة ويجد طعم جميل ويقوم بأعمال هل يذهب فيها؟ هل يتبطأ عنا؟ لا يمكن أبدا فإذا فعل هذا تيثر عليه الدين لأنه يجد إزال حلاوة الطاعة وتخف عليه بل يتغذى بها ولهذا قال بعض الفضلاء من كانت السلوب مساتين الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذنكوا من نعيمها سيدا قيل وما نعيمها قال حلاوة الطار وقد ندى بعز وجل لذلك في كتابه وحضر ثم شعله عند رجل ما في <تصفيق> كل ركعة مبادقة تتحضي على ذلك حتى يكون حال فإذا كان الله معينه هادي حمل بالنبس والعناية وتوج بالبل والكرامة فإذا كان الله معينه هادي حمل بالنبس والعناية وتوج بالبل والكرامة فالإخلاص فانظر إلى قصة خليل إبراهيم مع ولدي إسماعيل إذ رأى في المنامي أنه يذبح ولدا يا بني إني أرى في المنامي أني أذبح فانظر ماذا ترى ويدرك أنها إشارة متعفته بالتضحية فلا يتردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة وخاطر التسليم والأمر شاء ما في ذلك شعف فهو لا يطلب إليه أي لابنه أن يرسل لا يطلب إليه أي لا يطلب إلي إبراهيم أن يرسل بابن وحيد إلى معركة ولا يطلق إليه أن يكلفه أمراً تنتهي في حياته وإنما يطلق إليه أن يتولى الله وبيده السفر إذباحه فيعرض على ولده الأمر كما يعرض المهدوفة من الأرض ربه يريد فجأل ما يريد وماذا يكون من عمر الغلام الذي يُعرض عليه إذا تصديقاً برؤية تحتاج الدني إن شاء الله من الصادرين فلن يأخذ الأمر بطولة ولا إرداع ولا الدفاع عنده غيفة من يمان رضي الله عنه فقال رجل لو, لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت مع وأبليت يعني لو كنت أدركت النبي لقاتلت معه وأبليت أي بنات أسلام فقال لو أبليت أنت كنت تفعل ذلك انت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليله زادت ريح شديده وقب وبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رجل ياتي بخبر القول يكون معي يوم القيامه حد ام يجيب لي خبر القول هذه التحذيرات ويكون معي يوم القيامه يعني في درجتي في الجنه فلن يجيب منا احد حد خبر برد شديد حر قر حديد قر برد شديد ريح شديده فلن يجبه منه أحد ثم قال الثانيه والثالث مثل ثم قال صلى الله يا حذائفة قم فأتنا بخبر القوم إنه بحد قم يا حذائفة قم فأتنا بخبر القوم فلا أجد بودة فلا أجد مفرّة حذائفة بيقول اذ باسمي أن أقوم حذائفة فقال اتني بخبر القوم ولا تزعرهم عليهم ولا تزعرهم يعني ما تهيبهم عليدي. ليه ام اكتر مننا واقوى من انت اكتر من من لا تهييقهم عليه دي بنستفيد منها دارس يا اخواني إن انت لما يكون عدوك اكبر منك لا تزعره عليه زي ما بقول المسهل المصري ما بيجرجرش الشكل الا بقلبه مقطوع ما تبقاش قلبك مقطوع وضعيف وتروح تجرجر ايه عدوك اللي هو اقوى ايه من ثاني او فير. فر من المعركه بدون بدون تمنتش قد الارض فر من المعركه يسالك ما, ما تحاولش انك انت الايه لا تزعرهم عليك لا تزعر عدوك عليك عندما تعرف الفلسطينيين يروحوا يرموا بالحجر ناس تقول سلم ناس تقول سلم والفلسطينيين يروحوا يرموا بالحجر يروحوا يرموا بالحجر ليه ترموهم بالحجر ليه إسرائيل اسرائيل إسرائيل عندها جوش عندها طيران عندها دبابات عندها أسلح الأحدثة الأسلحة أنت معندكش هدت حجر لو لقيت حجر هيرو الشوف بالطيران هيرو بالدبابات ترمي حجر ليه؟ سالة مين اللي استلاب مدام الأمة سيباك مدام الأمة ما, ما بكوش في جنبك مدام الأمة ما تساعدك مدام الأمة ما بتقومش بجيوشها تسفع عنه لما بيبغى عليه ثالث من الثلاث من الثلاث خالد بن الوليد في أحد المعارك لما لقى الروم جحافل كثيرة وقوة أكبر وعدد أكثر قال لأخوانه في الجيش رج رجعوا إلى الوراء وغبروا جونه رجل وراء وغبروا لإيه التكون هم كده كأن جايلوهم مدد ربروا الجو جو كله تغبط الروم فيهم وإيه إن جالهم مدى كبير مدى كبير فتراجعوا عن الإقدام ففر خالق بالمعركة فر ليه؟ مخادر مقدار سعى المواجه ففر بالجيج يترجل ويقحم نفسه بالجيج يضيع الجزء ولذلك سمي في المعركة اللي فر منها دي سمي بزيت الله المسنون فالإسلام ما بيقولك شي في, في كل وقت هقدم في وقت الأقدام وقد ما يكون الأقدام خير وقت ما يكون الأحجاب إيه خير وإن جان حول السلم إيه فاجن أحلى فالمفروض أنت بضعيم ما عندكش جيش ما عندكش تلاح ثاني من الثلام من الثلام ما تبقاش ضعيف غاية في الضحب كرت جرجة ترمي حجرة رابط والطهران ثاني كونك بقى تدوق نفسك في معركه تمتد قدامك والامه كلها سيد باكو بتخليك انك تبدل من ايه من الاستسلام من الاستسلام ولا تدوق نفسك في معركه لست مؤهلا ليه لا هؤلاء مستعدين ليه ولست لها ولذلك هنا النبي قالوا لا عليك ما تهيضهمش عليك إذا النبي قال لهم في غزوة الخمدة لما قطفان وقريش والنطير وبلقينقاع واليهود اتقمروا معاهم والدنيا كلها جاد على المسلمين في المدينة في غزوة الأحزان والنبي حسن الحرب غير متكفهة يعني مش قدوهم مش قدوهم النبي قال لهم إيه قال لهم أن نديكم الغلة بتاعة الزرق منها كذا وكذا, وكذا ورجعوا عنهم النبي عرض عليهم يديهم ام حي يوم رز الدم دم تمر يديهم انهم عيدوا يديه بس يلقاو عنه عن صحابه عرض عليهم الصحابه موافقين لكن عرض النبي في وقت الضعف على المجنيين وبين الجواد يبين الجواد ان الانسان ممكن يدفع عن نفسه وعن بلده بالمال عشان يحمي نفسه ايه ويحمي بلده ومدى القد ايه ان يقى ارويه ويدخل فده مشقد انه يدخل ايه؟ معرفة ده لأيه وذلك نجي انه لا يمكن نزعرهم عليك اعرف لي بس هم مثل بيه الحركة الجزور الجزور بيكفت واحد يبقى هنعرف عبادهم هنعرف قوتهم هنعرف ايه عشان نعمة حسابنا نعمة حسابنا احنا قتدوم وانا بيشنا قتدوم اي حاجة ويرجعوا عن بلدنا يتدوم لهم عايزين ويرجعوا عن بلدنا بدل من نموز كلنا يعني ايه العقل دازم يتدخل في اي العقل مع الشارع يجب أن في الحرب وإيه؟ من زم ما يدخل في مجرد العاطفة ومجرد الحماس وضيع نفسه وضيع إيه؟ البلاد ولا تزعرهم عليه قال فمضيت كأنما في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنعم فإذا قول فمضيت كأنما أمشي في حمام دفدة إيه باب؟ والله واعجبا والله أعظم دي آية على وتقدرين على وجود الله وعناية الله ال إحنا قلنا الحديث هو بصرح مفتك بيقول إن الجوم كان إيه؟ شديد الريح وشديد الإيه؟ القرر أي البرد شليل برد جداً بيقول أنا لما سمعت كلام النبي وسمعت كلام ورحت قبلو أتحبت تغمرهم مشت كأني أمس إيه؟ حمام حرار بتصبب عرف كأني في حمام وبصير لقيت أبو سفيان يصلي ظهره بالنار أبو سفيان مولعه من أجل وألويح وبدأت و... و... ب... ب... ب... بهره عليها واني ما فيه كأنني ما في حر كأنني ما في حر أتصبق عرقا كأنني أمسي في حمام الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله قادر على أن نحول الحر إلى قر والقر إلى حر سبحانه وتعالى كل شيء إن إنما أمره إذا أراد شيء إن يقول له بهيه كل سبحانه وتعالى فمضيت فإنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد قوس وأردت أن أرمي أبا سفيان ثم ذكرت قول رسول الله سلم لا تزعروا بإذن فمرضتش أضربه كممكن أضرب أبو سفيان أقلبه سمعت قول النبي اللي يزعرهم عليه مرضيش يخالف ايه؟ كلام النبي لأنها تقني بابوسوفيان هتهيجهم علينا وإحنا ايه؟ مش قدهم ياريت يرجعوا عننا ياريت ايه؟ يرجعوا النبي عايز يعلمنا أن الإنسان لما يكون ضعيف ما يجرجرش ما يستجرش الحرب لما يكون ضعيف إنما يستعد الأول ويقوى ليه؟ ويقوى ليه؟ الأول وبعدين بعد كده يحارب أو ايه؟ او يزال. انما ما يحاربش هو ايه وهو ضعيف ما يحاربش هو ضعيف وعند القدرة ما لما بتبلغ الدعوه الدعوه بتبلغ للناس عند القدره لو ميلت لاستلام واحسنت لغير المسلمين لتستميلهم بالاحسان للاسلام احسن ما تحاربهم وانت وتقطع رقابهم وتخلدهم في في النار لو صبرت انت برضه عليهم واحسنت اليهم لتستمينهم بالإحسان للإسلام هذا هو منهج سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إينا كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو صفيا يصل زهراء بالنار فوضعت سهما في كذب يكوسي ورأتوا أن ثم تجدت قول رسول في الله وسلم الراحة والجاية كأنما أمشي في حمام فأتيت رسول الله صلى ثم صامت البال هنا فرقت وفرقت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل هنات فضل سر كانت عليك يصلي فيها فلم قدر نائما حق السر فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه يا نومان بدعم يعني النبي بدعم كيف لو قومي انهم الخراج المسلم اتبعوا في البيان بقول انظر لما كان العمل لله يعني خالصا وبالله يعني اقبل عليه بحول الله وقوته كيف تبدلت معه الاحوال وتغيرت اجل الأمور فلم يجد زيفه البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الربيح في دينه شيء بل الله, الله في بركه اجابتك للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له واستمر ذلك البطمه من البلد حتى عاد الله عليه وسلم فلما رجع ووصل الذي يجد الناس عاد اليه البلد الذي يجدوا ليه والله يا اخواننا بنجد هذا على طريق الدعوة. احيانا الانزان يبعدهم في الواجهة. ومريض وعيان ومش قادل يمسك. والقادل يعود تعباب. وبعدين تيجي خطبة جمعة. تيجي خطبة جمعة. الواحد احيانا يقوم ايه? هم يا رايب يخطب. وينكروا من عينا. عسروا من عينا. يخطبوا ما والواحد يطلع مستعين بالله متوكل على الله معتمد على حول الله وقوة الله يصعى على المنبر ويتكلم يبص يلاقي زي الأسد على المنبر وطرع عيال وكريد عيال وما يحرق بصدار عيال طرع المنبر بقاء زي الأسد على المنبر طبص الله يخطب وتمام يقلص الخطبة في أحسن حال وأقوى حال وأحسن وجه ويروح تقول بلاجع الفلوانز جاية تاني <تصفيق> <تصفيق> جاية تاني زي ما يكون ربنا مقدار له ثلاث تيام الفلوانزة عشان يرفعوه مثلا ايه كم درجة ربنا مقدار له الفلوانزة انما عند الدعوة هيتأجله شوي هو لبركة الدعوة لبركة الدعوة هنأجلك لايه لفلوانزة دي والمرض ده ايه شوي. بس هم هاد روح هيرجعلك تاني ديه المقدر لك بزمرر او بلاء وعبوما اي بلاء اخدكم بلاءنا اليه الانبياء ثم الصالحون ثم الامثال فالامثال <تصفيق> اني بقول بقى عبارة تاني ابو سفيان يصلي ظهرون النار من في شدة البلد وحزيفة يتصبح عرق والجو واحد ده جنبه ما والنبي وأبو بكر وإيه وعبد الله أن أرقة الذي يدلوه على الطريق يجري أرض صلدة كأنها متسفلية يجري ده يجري وإذا الأرض ما ما فيش بينهم بعض إيه أمطار لإيه كل شيء جنود لله وماعلم جنود ربك إيه إيه الله هنا تصل وهنا تتزلزل تتزلزل بمن عليها كل شيء لإنسان لما جاء عبد لله نعمة عبد لله ربنا يطوّع لن يكون ربنا يطوّع لكل شيء كل شيء بتجد جنود لله معك تحارب معك وتناسح عنه عندما تكون عبد لله وخند لله نعمة عبد لله سبحانه وتعالى أبو سوفيان يصل زاراوب النار من شدة البان وهي فجاء يتصبب عرقا يتصبب عرفا وهو متجه للقيام بمهمة كلفه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيليت قوم يعلمون فضل الطاعة المخلصة لله رب العالمين و لرسوله صلى الله عليه وسلم إنها تحول الحر قرر تبقى في الحر الشديد مالك كأنك المكيف رب نعذر للطفل للأجوام وتحول رب معرفاً معه ولا تجعل صاحبها يستفتل سيداً فالصعب العسير تجده ببركة الإخلاص سهل يسير فالصعب العسير الشرق الكبير تجده ببركة الإخلاص سهل يسير ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستيه عن المضي في طريقه شيئاً يدخل على صاحبه قوة هائلة روحية ومعنوية تطفي عليه قوة وتبات وعزما على المضي في طريقه الراشد ومهمته الكريمة حتى يديها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه على أحسن وجه وأتمه وأكمله هذا أول اثر من آثار الإخلاص قلنا له إيه الإخلاص يسر العملات ويسهد يجعل الصعب سهلا ويجعل الشاق يسيرا ويحور الحر قرا ويحور القر حرا ويقضي الإنسان حوائجه ومهماته الشرعيه الحلال المباركه يقضيها على احسن وجه واتق به واجمله يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى والاخلاص ان يكون العمل لله. يبتغي بي ويفان. واستواب ان يكون العمل على السنة. على الشريعة. على الشريعة موافق للكتاب وفي قال الفضيل بن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملها. قال اخلصوا واصوفوا. قالوا يا علي ما قال إن العبد إذا كان خالصاً ولم يكن, ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً وخالص أن يكون للداء الصواب أن يكون على سكرنا على استنع على القطان والسلق فلا بد لك العمل ولا يرد من موافقة دين ما جاء بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل عمل مخالف لهدي فليس بصالح بل هو باطل بل هو باطل لكي يكون العمل عمل صالح عمل طيب يقبل لا بد أن يكون خالصاً يراجب يقول الله ويقوم على سنة رحمه الله قال الله ذو ومنعكم عنه فانتهوا وقال سبحانه قد ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله فلن تنال محبة الله إلا إذا اتبعت رسول الله فاتباعه رسول الله ينينك الله وقال عز وجل أم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم له شركاء شرعوا لهم من الدين. ما لم يأذن به الله وعن جاب الرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول بذا خطب الناس يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وحرقون محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضوالة أخرجه بسلم وعن الأربار ابن سريع للنبي رضي الله قال إنه من يعيش يمكن بعد فخيارات اختلاف يعني الاختلاف الكثير ايه ما انما الوحده واجتماع على الحق محمدتها محمد. ساعه لكن كثير وبعدين يقول لك ايه يعني الجديد ليه نصري وليه وليه تجمع فيوحي وليه وليه حزب وطني وليه وربنا قال إن هذه أمتكم هم تنواحدة فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. أعزاب متضرقة. قلوا حزم بما نديهم. ليه أعزاب متحكسة متناحرة وتضغطة. تفتت الأمم. ليه? ليه تفتت الأمم ليه? أحد السياح رحمة أندلس. الأندلس, الأندلس حكم على الإسلام ثمانية طرول. كان في حضارة كبرى. كان الأوروبيين يأتون إلى ذلك الأندلس. يتعلم والمستقون كانوا يحسنون إليهم بكل ألوان الإحسان حتى عادوا إلى بلادين يبشرون بالإسلام في بلاد أولوبي يبشرون بالإسلام وبعدين فائل أولاء للشهوات والخمور والأغاني والأدد الخليق فذهبت ريحهم وذهبت دولتهم وضعت الخلافة من الدك واستعمرت البلاد واحد دار ميلاد سئ مستمذات دار قال كان هنا للاسلام دولة يوما ان كانوا لله خلاف يوم أن كان هنا خلاف وكان على قد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذلك كان هنا للاسلام دولة يوما ان كانوا لله خلاف فلما صاروا على ثراها طوائف فلما صاروا على ثراها طوائف على كرابية طوائف تجمع ناصري حزبي وفد حزبي الفتاة حزبي مش فتاة حزبي كذا حزبي شوي. فلما صاروا ده, ده يقولك المادة 8 متختلف مع المادة اولى في القناة الاولى غير المادة 8 اكتنين وغير المادة السرعة وغير المادة 8 لم تنفعش حد لو ده قانون ربنا حد دي كان يقدروا بيدي ما تنفعش. كل من هاب ودب يجي يجي يقول الغذي وعملتيه وخديه. زي ما رفعت السعيد الشوق يقول انا مجاهز مادة انا مجاهز مادة قطب للدسطور. <تصفيق> ودب عايز اللي كل اللي هي وحاجة عايز يعمل لها مادة ويجي يضفها اللي مواجه الدستورة أي دستورات أي دستورات عبدالس بن بحب الله جميعا كلام ربنا إذا قال الله او قال رسوله فلتسكت الدنيا وإن تكلمت فلتكن سمعنا وقاطعنا الكل بيقف عندي وإذا كان في المسائل التراغ وإحتاجت الاجتهاب والله بعد السريع ما تطبق والله أنا مصطف في القوانين الوضعية كانت موافقة مقبولة وماشية وقال حلو العرض من الفقاة وإن كانت محتاجة إلى اكتهاد, اكتهاد جديد في المسائل التي طرقت واستجدت واحتاجت إلى اكتهاد إنما كل من هابفه بدك يجي يعمل لتسفير ويعمل لأكواب ونقرر الحرام اللي ربي ذنيا عنه وأنه فرّ التعددية والأحزاب اللي سمّها الإسلام اللي زمّه اللي بتخلي الأمة فئات متنحرة ومتبغضة متصرعة على السياسات وعلى كذا أنا كتب هذا باطل وأنه وهذا ضلال وهذا مخالف الإسلام وهذا ليأتي من ورائي خير خير الأمن ثم أنه موضوع لانتخابات ده ويقول لك انتخابات انتخابات دي أنا مش مش ماشي معاي ولكن انتخابات فره ونزيهة انتخابات فره ونزيهة قالي عن نفسي أنا الحمد لله فمتستاتة جدا مكاتب في الاقتصاد والحمد لله من دعاك السريعة أو من علماء أقول من علماء الدين على قد حالي إنما ما عنديش استعداد صارع على سنة ما عنديش استعداد ناسس على سنة وفي ناس ضل انتحية. لو قلت انت له ايه رأيك في رئاس الجمهورية قلت لها 12. خدونا رئيس جمهورية. اه هي جديد. اتنى جدا قلت لها ناجي رئيس جمهورية. وممكن يبقى ايه وراه عائلته. وراه يكون قريبه كتير وينجم. وهو رئيس جمهورية قلت في البلو دي اللي رجح منه. اه? وزنان عند عمر. ابن تمام يقول. وكان كل واحد في الستة شيء يكرهه عمر. عمر. <تصفيق> اخبر رجل. افضل الصديق. شيء يكرهه. وهم على هذا الشيء الذي يكرهه فيه عمر. احسن استخابه. واستخابه احسن ليه? الخط. يعني هم على ما فيه ما احسن ليه? الخط. فاني يبقى رئيس واحسن المسلين ده هم مجلس حكم وشورة يكشاولوا في كل شيء وعمروا مشورة بيناقوا ملاش انتخابات دي انتخابات دي الغاني ممكن يكسب ممكن انت تتبقى أصلح أهل الأرض ما عندكس فلوس تقول معارضة انتخابية ما عندكس فلوس تعمل صورة وزاعة على مستجم هورين وتعمل قماشة وزاعة على مستجم هورين واحد تاني يمكن حرامي يكسبها منك ويجي رسبي بجهل <تصفيق> اختاروا اصلح اهل الارض واختاروا اصلح الناس ببطانة صالحة له زي ما عمل في النعم اختار ستة وقال لهم اختاروا واحد من الستة يققى رئيس يبقى خليفة والباقي ومجلس سورة للخليفة ودول اللي يحكموا الباقي دول اللي يحكموا الامر هي كده هي كده فاهم هيقول لك طب مين اللي في, في, في الدولة الدولة؟ والله في ناس في امن مصر عارف ايام ما كانوا صعير رأس من الرؤوس والقل بقتلهم انت عارف الأمن بقول لهم ايه بقى يصرف وقول لهم احنا هنحلها من غير قبل ما تقتلوه القمر ممكن يتحلل بالفكرة قالوا لقى هنقتل التواغيب والتبار وقلت لهم غير قرارة عن الأمن انت عارف الناس في عامن مصري بقولوا ايه بيقولوا فلان الظالم ده والله العظيم احنا ما بنحبه وما اصدى جوزه بنتي ولا اصدى جوز ابنه البنت ولا اصدى جوزه لماذا حكما؟ مخاف أن ينزل الشكم البلاء عليه وعلى أولادنا معاه نجوز ولا تجوز ذا منه لا ظلم وبغض ماذا في ناس بقولك في الأمن الممتدين وفي الجهة الممتدين في السرطة ممتدين وفي العلماء ممتزين وفي أساس الجامعة ممتزين وفي الإقتضاء ممتزين معرفين والله معرفين؟ معرفين بالإسم؟ والله عندهم أجهزة يا أخواننا بيعرفوا بقى كل حال وحافظين بالد وعحافظين ناس وحافظين من الامين ومن الخائن ومن اللي بيسرق ومين اللي بيسرق حافظيه لو اخلصوا هيجيبولك احسن ما في مصر يحكم مصر لو اخلص تجرد من الاهواء ما اختارشش بهوى اختار لله واختار الحق هيجيبولك احسن ما في مصر يحكم مصر ومصر اهتموا بهدا من احوال الخباث والسراعه من الكلام ده ممكن يكون واحد في أنصار ستورج وأكثر مثلاً من بتاع الإخوان والإخوان عشان أنهما كسرة ممكن يكسر ممكن واحد في أخوان مثلاً وواحد تاني دلوقتي يقول لك الشباب عايزين إيه؟ يعملوا حزب اسمه حزب الشباب في جباب الضورة ودخلوا الانتخابات ويجيبوا لي عايزة لسه أنت 17 سنة إلى 20 سنة يكسر والأكثرية شباب انا شفت بعينيا بيت ابوست فيهم كرت التلفزيونات في الثوره جماعه ماهمش اخوان ولا انصاف سن ولا جماعه الشرعي معظمهم عواني ابوست كده ماهمش قوم ايه ما همش اخوان انا عارف تقولهم مش عارف انا بروح بلاد الدنيا كلها وعارف انا عارف جماعه الشرعي عارف ما جماعه الشر كلهم شباب عواني طيب دول لو دخلوا الانتخابات وكسبوا المعركة ومسكها الشباب في سنة السبعة داشرة ينفع. ينفع. والله ما ينفع. والله ما عنده خبره ليه ينفع. والله يا والله يا ام يدي اميلك انا حارك اسرائيل وما وراي اسرائيل والامة مهلهة. كيف ليه بيعملت زيك والبحرين عملت زيك والجازين عملت والطول عملت زيك. فاذا تنصل مع عرض مع اسرائيل والحق اسرائيل وعلى الغرب. تقدر تبا مجنون والله اضعي المسألة مش عايزة شباب عاطف المسألة بقول لك عايزة سيد عمر كيف يختار بقلد مسلم مخلص متجابط أحسن معه في مصر ويختار منهم أحسنهم رقص ويختار الباقي يختار منهم الوزرة ويختار منهم مجلس الحب والشورى البلد هتسيد في أمن وتسيد في أمان أما الأمور دي مشكلها بالأهوال هتضيع البلد نا الديمقراطيه اصح الدين والسنه دلوقتي يا دكتور عايزين الديمقراطيه يعني الشوره الديمقراطيه ما بنخداش انتوا عجبكم الكلمه كلمه ديمقراطيه الديمقراطيه, الديمقراطية وامورهم ايه بين والحريه معتبره ايه النبي عليه الصلاه والسلام باين لنا الحريه سيدنا عمر باين الحريه سيدنا رسول الله قال كل مولود يولد على الفطر وأبواه أو يوداني أو ينصطراني يمجساني مالش أو يسلماني إذن الفطر هي الإسلام وسيدنا عبدالله متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا ولدتم أمهاتهم أحرارا والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرر ولا الحرية ترفضت مقرن حور هتديك على جوزك وقول لهم حور واحد ألمان راكب القطار فبتمطع كده أما لما دعوا وبعضوا بل الحرية فيهم الحرية فهم خاطر فبتمطع كده وراح لكت من جنبه في ملاقين فبقول له ايه ده لجنبه في القطار بقول له ايه ده انه انه حور انه لا يا أخو يا تنتهي حرية ويده حيث تبزع حرية دقائم <تصفيق> كثيرة. انت تضريني وتضريني حق. لا لا لا لا. حرية مانا بالغير يا. الحرية العمودية. الحرية الاتزام بالاسلام. والاسلام بقولها فمدخلت شللوه من حقك فرق. وادي معناه. بكل ازي حقن ايه حق. فزالوا حرية للجوم حرية. بس بضوابطة الشرعية. ونقام الدموقراطية يعني شور الروم مرحبا بالدموقراطية. احنا مرحبا بالشورة. مرحبا بالشورة. وانتوه وبعد بنا في نجاتنا وفي الزعجاتنا دنيا ونجرة هو النبي الغرض هو النبي المصلحة هو النبي اشتغل لنفسه ولا النبي عايز يسعدنا وشرع اللي في الزعجاتنا فكل ما قال عنه الله وصح من رسول الله هو منهج استعاد منهج ساوي منهج مستقيم ما هرج من فني إلا الحق صلى الله عليه وسلم مرحبا بكل ما قال بي ما يعد الله كل مارد رسول الله مرحباً من ديمقراطية مداماً الديمقراطية الشورى نتشامل محباش فيه استبدال وراء التكورية مرحباً من شرية مداماً شرية منضبط بالعرف اللي ايه؟ الشريعة لأضرع والأضرعات مرحباً بكلها إنما أهوات أهوات البشر وصراعات صراعات البشرية وصراعات الأهوات دي اللي بتشكي البشرية ما الله عز وجل لنا ولكم العشوة والعارفية عايدين يأذينه ولا هنكمل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس الحديثة الجواب على بلدانيين. وعن عجلة رضي الله وعلا قال قال رسول الله سلام من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد ما ليس منه ما ليس منه إنما لأمور ترأب واختاجت اجتهاد ومفيش فانص لأهل الحل والعقل من فقاء يكتهدوا له وفرد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا بد لكي يقبل العمل أن يكون لله خالصا عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن اللبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله الله. وابتغي به وجه. اعمل لوجه واحد. يكفك الوجه كلها. يكفك الوجه كلها. اخرج الخلق من قلبك. كل الخلق. فالناس اضطار لهم. والذي يملك الامور كلها. هو الله سبحانه وتعالى. ارضي الله. اصبح ما بينك وبينك. والآدم إلى يوم الدين تجمع كل خدفة أفضيحة كبرى إذا لم في هذه الضار ويحاول أن يتخلص من العيوب ومن المظاهر المظالم يصلح الآن الذي يرد ربنا عليه سبحانه وتعالى ويأتي يوم الأيام أحسن حالا مما كان عليه في هذه الضار ويموت على توبى نفسه هذا والله لن, لن ينفع كفا أبدا ولذلك أنا بقول لك أنت هو لو حد ينكو عليه بظلم الحد يسالع ويردها قبل أن يأتي يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار إنما هو الحسنات والسيئة والخزي الأكبر في أرض المحشو وربنا سبحانه وتعالى قال الجبارون نحن اللي ما كنا نصنرين على التجبر والتجبر والتغيان على رأيهم الجبارون يحكرهم الله يوم القيامة على هيئة الغر على هيئة الزباب يبا معروف السرسور ده مخالب السرسور ده في العور السرسور ده خلاله وفناه من إخوانه من اليسي في الدنيا في أرض المحصر كده بالحيته ولحيته وفشح ملحب على هيئة السرسور يدوسه من الناس بأقدامهم في أرض المحصر هذا اللي كان عامل عننا جبار هذا اللي كان عامل عننا طاغية هذا اللي كان متألح في الأرض بغير الحق هذا اللي ظلمنا وسرأنا الناس؟ بأقدمهم ويزجب من في الجحيم فالإنسان يعتذر ويبطعز ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ويرضى من الدنيا بالحلال ويزجد في الحرامة يالا استحابة واختلاف اصطلع كانوا زادين في حلالة مش في حرامة في حلالة والله فلايب بن عياض بيقول لو أن الدنيا جاءني من حلال لتقضرتها لو الدنيا كلها جاءت من حلال لتقضرتها مش عيدها هتلهيني عن ديني وعن أفريكي وعن عبادة ربك وعن دعويتك وبعضهم قال لو أن الدنيا تحت قدمي لو رفعت قدمي عنها لجاءتني كلها والله ما رفعت قدمي عنها مش عيدة الحلال فما البد الحرامة وبعضهم قال الدنيا نازلة أبو الدردان الدنيا نازلة وهي إلى كل نازل أميل لا تنقل إلا إلى الأندان وأنزلوا منها من أخذها من غير وديها من الحرام ولذلك أنا أدعوكم إلى أن الحرام تكرهوا الحرام وارضوا بالألال مهما كان يسير أسألوا الله البركة واعتبروا مما ينقص بالطغاء والجبارين والظلمة فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب بدعوات المظلومين ولو بعد حين أقول قولي هذا وأستغفر الله عن ذلك ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله